يا ايها المدثر قم فانذرب وربك فكبر وانيابك فطهر والرجس فاجر ولا تن مستكبر ولربك فاصبر فاذا نقر فينا نقوا فذلك يوم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 ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليكون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من كان والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لا احد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر kullu nefsin bima kelseb et rahile, في جنات, yetsaallulun عل المجرمين ما سلككم في سقر, قالوا لم من المصلين ولم نكن طعم المسكين نا قوض من خائضين وكننا لقرب الدين حتى أتى اللقيين فما دفعهم شفاعة الشافرين فما لهم عن وَرَتْ مِنْ قَسْوَرَة بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ أَنْ يُؤْتَى نبوها واهل المغفرة